لا ضاع عينيك <متصفيق> جنا يا ابل فضلي لا إلى العاريه تفت لا الى الذول انت عليت الهم يوم حطمت الصنم من لا عينيك جنا يا ابل فضلي يا ابل فضلي حل القضاء صلت برن بر كي لا هذا المرتضى عاد فينا من حنين عاد فينا في حاره كربلاء والفرات الممتلئ كيف عاين قتل علا دون راسنا ويدين يا عباس دون في ام الملاحم يا كدع صمت القيام يوم حطمت الصنام عباك من لضاع عينيك <متصنع> جنة يا أبا الفاضلي دائن العاري هدفنا دائن ابتولي أنت أليت الهمم يوم حطمت الصنام من لضاع عينيك جنة يا أبا الفاضلي يا أبا الفاضلي يا ابن الشرع في القرى في كرمنا حيدرة عاد من أم القرى قاطعاً رأس, قاطع رأس النفار فامتلكت المشرع والجهات الأربع يا مليك المعمع صغت تاريخ العراق صغت تاريخ العراق ردت الجيل المسالم فداء يا زينك حشدنا شعب المقاوم فداء يا عالياً رفّ العالم يوم حطّمت الصنم إلا ضاع عينيك جنم يا أبا الفضل لا إلى العاري هدفنا لا إلى الثولي أنت عليّت الهمم يوم حطّمت الصنم إلا ضاع عينيك جنم يا أبا الفضل يوم خانتك القوى عنك ما مال اللواء بل هو النجم هواء في قلوب العاشقين في قلوب العاشقين <تصفيق> ألف أبازلونا لم يذوق من أجلنا قطرة في الألانة بالغا حتى اليقين بالغا حتى اليقين <تصفيق> حجدنا الشعب يقادم إلا أنيا زينك إلا لأثمان جمعوا فرعوناً هازم يوم حطمت الصنم من لضاع عينيك يا أبا الفضل لا إلى العارمة تفنع لا إلى الدولي أن تعليت الهمم يوم حطمت الصنم من لضاع عينيك يا أبا الفضل يا أبا الفضل أب أب هي عد بأمي وأبي للعراق الأنجبي صح ونادي يا حسين صح ونادي يا حسين قد غدا للأجنبي مطمعاً والناصبي كل صوت زينبي في غلاب يا حسين في يا حسين عد وفي يمنك صارم في يا زين عد كل ظلم عشد ناشم يوم حطمت الصنم من لضاع عينيك جنم يا أبا الفضلي لا إلى العاري هدفنا لا إلى الثولي أن تعليت الهمم يوم حطمت الصنم من لضاع عينيك جنم يا أبا الفضلي يا أبا الفضلي <تصفيق> للشاعر غازي العابد